اللهم لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ولك الحمد هديتنا للإسلام فلك الحمد بلغتنا رمضان فلك الحمد أعنتنا على الصيام فلك الحمد وفقتنا للقيام فلك الحمد يسرت لنا ختم كتابك الكريم فلك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 تتابع إحسانك وتراد فامتنانك فلك الحمد من أنت فأجزلت وأعطيت وما حرمت فلك الحمد اللهم لك الحمد كفيتنا وآويتنا ورزقتنا فلك الحمد أطعمتنا من جوع وسقيتنا من ضمأ وآل من تنام من خوف فلك الحمد اللهم لك الحمد اعطيتنا وما حرمتنا فلك الحمد أفضل رسلك لنا افضل شرائع دينك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 اللهم لك الحمد الرحمن الرحيم قريب مجيب غفور شكور فلك الحمد رحيم ودود كريم حليم فلك الحمد اللهم لك الحمد خشعت لك الأصوات وذلت لك الرقاب وعنت لك الوجوه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 بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك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 وَذَهَبَ هُم مُّؤْمِنًا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 ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وَنَسْأَلُكَ مُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ فِي جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ الْخُلُودِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللهم كُلَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ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 واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا وَجَعَلْ آخِرَ كَلَامِنَا مِنَ الدُّنْيَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَتَوَفَّنَا وَأَنْ تَرَاضٍ عَنَّا غَيْرَ غَبَانٍ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْعَطَاءِ وَالْمَنْ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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم جعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنفانا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 وَوَلِّ عَلَيْنَا خِيَارَنَا وَلَا تُوَلِّ عَلَيْنَا شِرَارَنَا وَجَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنًا وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَكُلِّ إِخْوَانِنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مكان.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 رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا مجيب دعوة المضطرين إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير والصلاة والسلام على البشير النذير الرسول الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا وحبيبنا محمد اللهم بلغه منا الصلاة والتسليم